نقول لربنا غدا في مليون كفر قتلوا لا حول لهم ولا قوة إنا لله وإنا إليه راجعون أتتركنا وقد كثرت علينا ذئاب الكفر تأكل من جناحي ذئاب الكفر ما فتئت تؤلف بني الأشرار من شتى بطاحي فأيل الحرب أين الحر من أبناء ديني يذود عن الحرائر بالسلاح وخير من حياة الذل موت وبعض العار لا يمحوه ماهي أين الأزد الأحرار تطوي حبل الأشرار أين الأسود الأحمر؟ تطوي حبل الأشرار هو هو في ودب كالأعصار, كالإعصار كالإعصار في ودب كالإعصار في ودب كالإعصار في ودب, كالأعصار في ودب, كالأعصار في ودب لا يخبو دون الثار من غضب ثار هو هو لا يخبو دون الثار من رشاش المهدار المهدار من رشاش المهدار من المهدار من المهدار إخواني تحت النار أسرى عند الكفار اخواني تحتنا نوض اسرع عند الكفار اخواني يا للعار يا للعار يا للعار اخواني يا للعار اخواني يا لا تخلو من اكدار سد <تزى> الدنيا من داره لا تخلو من اكثار وديعوها <بوه> يا أخيار يا اخيار يا أخيار وديعوها يا اخيار وديعوها يا اخيار, أخيار, أخيار ودعوا عشق القنطار والدرهم والدينار ودعوا عشق القنطار <بوه> والدرهم والدينار <بوه> ان هي إلا أوزار İlla oza, İlla oza, tılbı alıp yıdır, ve cennet nümeđdir. Tılbı الصامت في الأخطار نادت أين المغوار الصامت في الأخطار من قدوته المختار المختار, المختار قدوته المختار من قدوته المختار, المختار؟, المختار؟ تبشر وبحور كالأقمار بشرد دم وجوانب وبحور كالأقمار و الأنوار الأنوار الأنوار وبرؤيتك الأنوار وبرؤيتك الأنوار الله الأستار وترى وجه الجبار لما تقوى الستار وترا وجه الجبار بصروكم يا, أطهار يا أطهار أبطال ya يا